وَكُلُّ مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ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 إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي متبا على وجهه أهدا مَي يَمْشي سَوّ أَممَيْ يَمْشي سًَا على صِاطٍِ مُسْتَقين قُلْهُوَّ أَ شَأكُمْ وَجَعللَ لَكُم السَّمعَ وَْأَدَ صَارَ وَالأَفِْيدَةَ قَليِيلَ لا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ الله وإنما نذير